اشتركوا الصلاة. انفر سجنا الدين مفاتيح رحمت نظم الحبيب الله Allahu sanna waman laa higa tu الصلاة على رسول الله شمس شمس لا لا لا تغيب حاشا يضيء من استجاب بنا وحاشى أن يقين فإذا دعوت الله وإذا طلبت إذا فاذا دعوت الله في امر عظيم او عسيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على النبي عليا Habib Allahumma cill al Muhammad, ya Rabbi cill alaihi wasallim. Allahumma cill al Muhammad, ya Rabbi cill alaihi wasallim. زرتُم بما رجعتُم يا أكرم الخلق ما نقولُ إن بلزرتُم بما رجعتُم يا أكرم الخلق ما نقولُ قولوا رجعنا بكل خير الوجَّد الفرع والأصول. لاولك يزين الوجودي ما أحب عيشي ولا وجودي لاولك يزين الوجودي ما أحب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا مسجدي ولا ترنمت في صلاتي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 هيا ليالي الرضا علينا عدي ليحضر منك عدي عدي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود عدي علينا بكل خير بالمصطفى علي علي والسلم